نهج حيات جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حيات جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات ما ولك إلى نطف أهل أمك، كي فينا نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى بنظام. ولكي لا نطف أهل كي نحي فينا الآمال، نزرع قيما. اهلا بالجنه نسعى بنضار ات الكف يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا زوال بل غايتها الهم الاسماء فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال لا نعانق حياه جنة تبصر تنع كل ضلال أعددنا بطع رسالات تعدل نورا للأجيال معنا نهج حياة جنة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقران يعصمنا إن غصنا مال إن مهمةنا في الدنيا دعوة لله بإذلال ميزنا الله بقران يعصمنا إن غصنا مال إن بث الخير بأمتنا مهما الشر بها قطار مهما الشر بها قطار على نمج حياة جن تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جنة تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات ت. لن نغل الأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو تبصرة تدعو لحياة أكثر إيماناً إجلالاً تبدل شوك العمر ربيعاً وتخبئ كنز فتاع وتخبئ كنز فتاع معنا نهج حياة جنة تبصرة عن كل ضلال عددنا. بضع نهج عن كل عددنا بضع شده توسط وبسایت سنت دانلود